أيها الإخوة والأخوات مع ختمة الأجزاء نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم مع القارئ عمر جادو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من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 ضرباء مسّت لا يقولن ذهب سيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرته وأجر كبير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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وذاقل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا قُلَائكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاوُعِدُ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ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 ألا لغنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها وجوه وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من إِنَّ اللَّهَ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُمْ وَضَلَّ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 هل يستويان مثلا أَفَلَا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إن لَكُم نذير مبين أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِينَ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي, وآتاني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيُؤْمِن بِالْآخِرَةِ إِلَّا بِهِ ۖ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 أطرتهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يأتيهم الله خيرا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 وَمَا أَنْتُ بِمُعْجِزٍ وَلَا يَنْفَعُكُمْ لُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَلْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍ وَوَحْيٍ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُهْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ وَعْلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنَّا نَسْخَرُونَ كم تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قلنا قل احمل فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إلا من سبق إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومساها إن ربي لغفور رحيم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 وقال يا سماء أقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعبك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إن إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك بالعلم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إن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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينته وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بصوت قال إن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 جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأطبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 بينة من ربي وَآتَانِي وأتاني منه رحمة فما ينصرني من الله إن عصيت فما تسيدونني غير تخسير ويقوم هذه ما قط الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بصور إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق وبيو وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت أألد وأنا رجوز وهذا بعل شيخ إن هذا لشيء عجيب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 إبراهيم لحليم الأوان بنيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردو ولم جاءت رسولنا لطسي أبهم وضاق بهم وضاق بهم زرعوا وقال هذا يوم عصيف وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخصون في ضيفي أليس منكم رجل وشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجد منكم شقاق أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 مبين. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أموا فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْرِ لِفْدٍ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَبَائِ الْقُرآنَ قُصُوهُ عَلَيْكُمْ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ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 وَإِنَّ لَهُمْ لَوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ تُنْسُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب وإن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 اننا ابانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين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 لَن صحن أرسلهم مَعَنَا غديا وتعوي العبد وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاخ وأخاخ أي يأكله الذئب وأنتم عن مقاول قَالُوا لئن أكله الذئب ونحن رزبة إنا إذًا خاسرون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وجا أباهم رشا أي يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كن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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قَالَ قال يا بشرى هذا أولام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بَقْسِ زَرَاهِمَ مَعْذُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْزَاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرٍ رَأَتِهِ أكْرَمِ مَثْوَاهُ أكْرَمِ مَثْوَاهُ عَسَائِيًا فَعَنَى أَوْنَتْتَخْذَهُ وَلَدًا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 وكذلك نجز المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنهم ربي أحسن مثواي إن وإنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان كَذَلِكَ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 فَلَمَّا رَأَى قَنِيصَهُ كُتَّمَ دُبُلٌ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّكَيْدَكُنَّ غَضِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 رأينه أكبرنه وقطعنا أذيه وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجنا ولا يكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إنا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 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان, فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان كل منا سبع عجاف وسبع سون غلات خضو وسبع سون غلات خضو وأخرى بزات يا أيها الملك أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 قال تزرعون سبع سنين لأبان فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في صمت له إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدود يأكل ما قدمتم يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلم ما جاء مُوسى؟ قال ارجع قال رجع إلى ربك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم؟ إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ غارت يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن كنا مع تلاوه المباركه للقارئ الشيخ عمرو